كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقوا اللّه، فإن اللّه شديد العقاب. ما قطعتم ملينة أو تركتمها قائمة على أصولها، فبإذن اللّه، فبإذن اللّه، وليُخزِي الفاسقين، وما أفا. رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله فللقرى فلله وللرسول ولذ القربى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما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 ихم الصادقون والذين تبوا أدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ولا تجعل ك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرج معكم.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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 120-لو أنزلناها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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء